إن النفس لأمارة بالسوء وقال سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وقال سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي في هذه الآيات الثلاث وصف لثلاث حالات للنفس تبدأ أمارة بالسوء تبدأ أمارة بالسوء ثم تكون لوانة ثم تنتهي مطمئنة عند الموت ولا يكون هذا لكل أحد ولا لكل الناس إنما يكون لمن وفقه الله لمعرفة هذه الحقيقة فعاش في هذه الدنيا حريصا على نقل نفسه من الأمر بالسوء إلى أن يجعلها لوامة ثم تنتهي مطمئنة وإلا فالكثير من الناس تبدأ نفسه أمارة بالسوء وتنتهي بالسوء عياذا بالله جل وعلا إن هذه النفوس التي في أجسادنا هي عدو قبل أن تكون نفسا إن أول أعداء الإنسان نفسه، فإذا استطاع أن يغلبها وأن يمسك بخطامها ويأتي بها إلى الله فقد فاز. ومن دسها وأخذت نفسه تجره إلى المعصية تخرجه من وادي وتدخله في وادي من أودية المعاصي، فهذا والعياد بالله.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 فإن الجنة هي المأوى هل تعلم أن هذه النفس هي التي ستشهد على صاحبها هي التي ستغدر بصاحبها صاحبها الذي في الحياة الدنيا كان حريصا على إرضائها فإذا اشتهى طعاما أطعمها من أجمل ما يجد وأفضل ما يجد وإن اشتهت لباساً ألبسها من أفضل ما يجد وأجمل ما يجد وإن اشتهت مركباً أركبها من أجمل وأجود ما يجد وإن اشتهت مسكناً كذلك حتى الشهوات الأخرى كالتكبر والكبرياء وغيرها والفخر على الناس كان يعطيها ذلك ثم ماذا؟ ثم تغدر به وتنقلب عليه وإذا بها أول الشهود عليه عند سكرات الموت قال سبحانه وتعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أي شهدوا على أنفسهم بأنفسهم أنهم كانوا كافرين هذا الإنسان لا يدري الحقيقة التي تنتظره تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وكان الصحابة بالمناسبة إذا رأوا رسول الله يتبسم تبسموا جميعا كانوا يحبونه حبا عظيما فلما رأوه تبسم سألوه ما سبب ابتسامته أو هو الذي قال ألا تسألوني مما أضحك قالوا ومما تضحك يا رسول الله قال أضحك من رجل يؤتى به يوم القيامة فيقرره الله بذنوبه فيقول له فعلت كذا وكذا فيقول لا وعزتك وجلالك ما فعلت ثم يقول له وفعلت كذا وكذا مما كتب في سجلاته فيقول وعزتك وجلالك ما فعلت فيقول له الله هكذا إذن الآن نأتي بشاهد عليك فيلتفت من ذا الذي يشهد عليه فيختم الله على فمه ثم يقال لعينه ينطق فتنطق بكل معصية فعلها بعينها ويقال لذنه لأذنه انطقي فتنطق بكل ما فعل من معصية بمسمعه ثم يقال لفخذه انطقي ويقال ليده انطقي ولا زال يقال لجوارحه انطقي انطقي وهي تنطق عليه نفسه جسده تنطق عليه شهود لا يكتمون شيئا وهو يرى ويسمع قال صلى الله عليه وسلم ثم يخلى بينه وبين لسانه أي يرفع عنه الكتمان فينظر إلى جوارحه التي كان من أجلها قبل قليل يكذب يريد لها النجاة من النار فيقول تبا لكن وتعسا إنما عن كنا كنت أناضل أي كنت أكرم عن كنا أي حتى لا تتعذبنا في النار ذلك الذي جعل رسول الله يتبسم صلى الله عليه وسلم إن النفس لا بد أن تضبط ولا بد أن تقاد فإذا كنت أنت القائد لنفسك فأبشر بالنجاح وإذا كانت نفسك هي التي تقودك فأعيدك بالله من الهلك ضبط النفس على نوع تربيتها ترويضها على أنواع ودرجات. أولاً ضبط النفس على الطاعة. فإن النفوس تركن إلى الراحة والدعاء والكسل. فإذا تركت هلكت. فعلى صاحبها أن ينتشلها من هذا الكسل والعز، وأن يأتبها إلى طاعة الله، فيصبرها على الصلاة، ويصبرها على الصيام، ويصبرها على الإنفاق، ويصبرها على القيام، ويصبرها على إحسان للمسلمين، ويصبرها على الأخلاق الحسنة، وعلى ترك الغضب، وعلى ترك المراء والجدل وغير ذلك. تراه يصبرها على جميع الطاعات يألها لا تريد ذلك. النفوس لا تريد طاعة النفوس تريد أن تفعل ما تشاء كيف تشاء متى تشاء ودورك أنت أيها الكريم أيها الفاضل أن تأتي بهذه النفس إلى طاعة الله يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها اصبر اجلس معهم لا تفرط فيهم عليك بأهل الإحسان عليك بالمؤمنين كن معهم اصبر اجلس تريث لا يغر أنك لداء الكافرين اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها اصبر نفسك أي احبسها على الطاعة جاء المسلمون في ولاية في خلافة عمر بن الخطاب في عام يسمى بعام الرماده أو الرماده أصيبوا بمجاعة كان عمر يجوب الطرقات ليطعم الجياع وكان قد أخذ على نفسه عهدا أن لا يشبع نفسه حتى يشبع جميع المسلمين فقرقرت بطنه تشكل جوع وتطلب منه الطعام قرقرت بطنه تريد الطعام تعبت من الجوع يا عمر أما لك لنفسك التفاتة فالتفت نعم التفت إليها وخاطبها قائلا قرقري أو لا تقرقري لا تذوق الطعام حتى يشبع المسلمون اصبر نفسك على طاعة الله يقوم أحد الصحابة قائما بين يدي الله جل وعلا في طاعة وإذا بفخذه بكثرة القيام تعبت فأخذت ترتجف ضعفا ووهنا فيضرب عليها ويقول اصبري اصبري يخاطبها لتصبر على القيام اصبري اصبري فإنما أرجو لك النجاة من النار إنه صبر على طاعة الله الصبر صدر نفسك أولا على طاعة الله يشكو الكثير من الناس طول الصلوات صحيح وهم قد يكونون معذورين بشكواهم لإطالة بعض الأئمة هدانا الله وإياه وغفر الله لنا ولهم وقد نكون نحن منهم الإطالة في القيام ولكن هناك جانب مشرق آخر أيها الأكارم هناك جانب آخر لماذا لا تستغل هذه الإطالة في التقرب إلى الله وأن تصبر على طاعة الله فإنما القيام لا يتجاوز الساعة صبر النفس وضبطها عن المعصية وهذا النوع الآخر لا بد يا أخي أن تنهى هذه النفس عن العصيان يقول سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال سبحانه قد أفلح من زكاها أي طهرها من الذنوب والمعاصي وطوبى لعبد أمسك بخطام نفسه فجرها إلى طاعة الله ونهاها عن معصية الله الضبط الآخر هو ضبط النفس عن الغضب إن هذه النفوس تأخذ من طباع المخلوقات شيئا أقصد نفس بني آدم فمما أخذت نفس بني آدم من طباع المخلوقات غضب السباع وفورتها وفورتها، فتكون النفس كما قال الإمام ابن القيم سبعية أي سريعة الغضب شديدة الغضب سريعة الانتصار وعلى المسلم أن يدرك خطورة هذا. تقول عائشة رضي الله عنها والضحا ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا إذا انتهكت محارم الله فإذا انتهكت محارم الله كان من أشد الناس غضبا. صلى الله على رسول الله أقول ما سمعته ما استغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن ولاه بعد إن كل غضب ليس لله وليس لوجه الله فإنما هو من أجل النفس وإنما هو من الشيطان فإن الغضب إما أن يكون لله أو أن يكون لغير الله فأما إن كان لله فعمظه وكل ممن يغضب لله كما قالت عائشة رضي الله عنها وإن كان لغير الله للنفس أو لحظ من حظوظ الدنيا فاستعن بالله على التخلص من هذا النوع من الغضب فإن وراءه الحسرة والندامة يقول رسول الله بل يقول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين من هؤلاء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إن كظم الغيظ من أشد الأشياء على النفس لذلك علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وعلم من قبله ربه بهذا فجعل لمن كظم غيظه أجرا عظيما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من أي الحور يشاء نعيد الحديث من كظم غيرا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره أو قال وخيره من أي الحور يشاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أوصني يا رسول الله فقال لا تغضب قال زدني يا رسول الله قال لا تغضب قال زدني يا رسول الله قال لا تغضب, قال الله قال لا تغضب وجاء رجل لسلمان الفارسي وقال يا أبا عبد الله أوصني قال لا تغضب قال إنما توصيني بأمر لا طاقتني به فإنه يتغشاني قال فإن كان الذي ذكرت فأمسك عليك لسانك ويدك أي لم تستطع أن تطفئ غضبك على الأقل أمسك لسانك وأمسك يدك وقال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة أي بالقوة البدنية إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رزقنا الله وإياكم هذا الخلق العظيم الحلم والأنات هما يساعد على علاج الغضب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه قائلا إن فيك خصلتان يحبهم الله الحلم هو الحلم والأناء وكان الأحنف ابن قيس مضرب المثل في الحلم يأتيه رجل فيقول والله لئن كلمتني كلمة أسمعتك عشرة متهددا إياه فيجيبه قائلا ونحن يا أخي لو أسمعتنا عشرة ما سمعت منا كلمة وسب الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب سب ابن عمه علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب سبه أمام الناس وأسمعه كلاما شديدا لا يسكت عليه أحد وكان علي ابن الحسين ساكتا حتى إذا انصرف الحسن ابن الحسن وانفض المجلس تبعه علي بن الحسين إلى بيته وطرق عليه الباب فلما فتح قال السلام عليك يا أخي قال وعليك السلام ماذا تريد ولا زالت فورة الغضب به قال إنك قد قلت ما قلت اليوم فإن كنت صادقا يا أخي غفر الله لي وإن كنت كاذبا فيما قلت غفر الله لك والسلام. الحلم ليس خلقا يأتي بالولادة الحلم والصبر إنما هو خلق يتعلم ويكتسب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم واكتساب هذا الخلق العظيم هو يأتي من مرافقة الحلماء أهل الحلم وأهل الصبر أو مجالستهم أو قراءة سيرهم فإن النفس تتعلم من هذا الشيء الكثير علاج الغضب علاج الغضب أيها الأفاضل يكون بطرق ثلاث الأولى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من كان غاضبا وهو واقف بأن يجلس ومن كان غاضبا وهو جالس بأن يستلق هذه طريقة أولى طريقة ثانية رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا انتفخت أوداجه غضبا فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه من يجد قالوا ما هي يا رسول الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبب ثالث أو علاج ثالث للغضب الوضوء فإن الغضب من الشيطان وفورة الشيطان وإن الشيطان خلق من مارج من النار وإن اطفاء النار إنما يكون بالماء وخير الماء الوضوء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخلق الحسن وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر نفوسنا وأن يطهر قلوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا شيخا إلا رحمته ولا شابا إلا أصلحته ولا تائبا إلا قبيلته برحمتك بنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا الإمارات وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاءا اللهم احفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وادفع عنا حسد الحاسدين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم ارحم شيوخنا واحفظهم لنا يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وهي لهم اللهم البطانة صالحة الناصحة إنك بهم راحم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين